وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون أولئك المقربون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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال للؤلؤ المكنون جزاهم بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن So we made them the same As a tree of a tree To the right of the في سموم وحاميم وظل من يحمون لا بريد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على العن العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا لمبعوثون بعوث وآباؤنا الأولون قل إن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 فما لئون منها البطن؟ فشاربون عليه من الحميم؟ فشاربون شرباً ليه؟ هذا نجلم يوم الدين. نحن خلقناكم فلو تصدقون.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 أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 Have you sent him from the dead, or are we the dead? If we want to make it a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 إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ رب العالمين، أف بهذا الحديث أنتم مدينون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلو لا إذا بلغت اِذِ ٱلتَّنَظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ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 And as always the most would die from the lives of the earth and add a